سورة القدر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الفشار تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سورة القدر سيسم الربين ذحنين يتشرد حنام أقرغ النزل دل القرآن ذي قيضي ما الأقدار مثل المضى الشهن يذيض وإن كان يسعان الأقدار يظنن جسعان الأقدار أثني فالث من الشهر في سكان ذي تلوشون الملايكي زيبايل السجد النباث النسان السواظن داكرو مور إنه تم الرغم لما يريد الفجر